هناك مسألة أخرى مساء للنهي لكن قبل أن ندخل فيها المؤلف قال بعد ذلك وتريد صيغة الأمر والمراد به الإباحة يعني المراد بالأمر الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين أو التهديد أو التسوية أو التكوين طبعا من الملحوظات على الماتل هنا رحمه الله أنه فصل بين الحديث عن الأمر والنهي عن اكمال الأمر بالحديث عن النهي فلو لو أتى بهذا الكلام وبما بعده من قوله تنبيه من يدخل في الأمر والنهي وإن كانت هذه أقض لأنه أدرج النهي معه لكن قوله ترد صيغه الأمر والمراد به الإباحة إلى آخره هذا كان ينبغي عليه أن يذكره في مبحث في مبحث الأمر حتى لا يلتل لأننا انتهينا الآن من الأمر كما ثم الداعي إلى اعادته وهنا يبين إلى أن صيغة الأمر قد لا تفيد الوجوب ولكن قد جاءت الإباحة وقد جاءت لمعاني أخرى غير الإباحة فأتر إلى الإباحة وذلك كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وهي حللت الأمر بعد الحظر. قال تعالى وإذا حللتم فاصبادوا فانفأ هنا من الأمر لكن هل هو أمر للوجوب يعني يجب عليك أن تطيب بعد أن تهدت من الإحرام ما يجب عليك لكنه للإباحة لأنه كان مباحا لتصيب ثم حرمه حال الإحرام ثم أباحة فعلمنا أن الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب وعلى أيضا ويراد به التهديد ويراد به التهديد وذلك مثل قوله تعالى اعملوا ما تفهم اعملوا ما جئتم إنه بما تعملون قصير هل معنى قوله اعملوا ما جئتم يعني مباح لك أن تعمل ما تشاء هل هذا هو مصحوم لا يفهم لأن هناك شيء محرم هناك شيء محرم حرم الثرح بعلها لكنه أتى بهذا من, من باب التهديد اعمل ما جئتم وتسجد الجزاء تفهم من هذا الأمر مصدقة الأمر التهديد اعملوا ما جئتم قال أو التكوية قد يأتي الأمر ويفيد التفرية لا يفيد الوجوب ولا الإباحة ولا حتى التهديد ولكن التكوية وذلك مثل قوله تعالى تصدروا أو لا تصدروا سواء عليكم إنما سنسلون ما بردتم تعملون فهنا قوله تصدروا أصطيغة أمر لكن ليس المراد به الوجوب ولا الإباحة وإنما المراد به التفرية يعني سواء عليكم صبرتم أو لم تصدروا فتتكون يوم القيامه بما قتل تعملون هذا هو معنى الايه قال او التكوين او التكوين يعني تاتي صيغه الامر ويراد بها التكوين مثاله قوله تعالى كونوا قرده خاطئين كونوا قرده خاطئين فكونوا هنا مفردها كل إذا أطلقت على المفرد كن وإذا أطلقت على الجماعة كن كن إجارة أو حديدة وقالوا كن إجارة أو حديدة فقوله هنا كن كن فعل أمر ليس كذلك أو طيقة أمر لكن هل يفهم هنا لما قال كن فعل المحاصرين يفهم أنه أمر الوجوب، يعني من الوجوب الافتلاحي لا وإنما يراد به التكوين يعني تحول هؤلاء الى الى قرده تحول هؤلاء الى قرده كونوا قرده خاصه اذن صيغه الامر قد تاتي بغير معنى الوجوب كالاباحه او التهديد او التسويه او التكوين